يا ماخذ انت جلجال بزماننا في ذوقك الرادي وفي كل ما بك وش فيك قاطعت المواصل عنا حتى وصالك نشهد من جنابك تاور صالح نشهدا من جناب يا ماخذ انت عجل جمال بزماننا في ذوقك الراقي وفي كل ما بك واش فيك قاطعت المواصل عنا حتى وصالك نشهدا من جناب حتى وصالك نشهده من جنابك اما تشد الحبل قبل تثنا ولا على باب الغلا وشجابك بغبتك مال الدنيا منا ومننا لك راك تملا وحشتك في غيابك لك راك تملا وحشتك في غيابك اما تشد الحبل قبل يتثنى ولا على باب الغلا وش جابك في غيبتك ما لد منا ومنا ذكراك تملى وحشتك في غيابك ذكراك تملى وحشتك في غيابك بالوقت في شوفة حلاكة هنى في وقفتك في مشتك في ذيابك لجل العيون الناعسات تغنا الله يخلي لي غلاك وشبابك الله يخلي لي غلاك وشبابك بالوقت في شوفت حلاك تهنا في وقفتك في مشيتك في ثيابك لجل العيون أن أعسى تتغنى الله يخلي لي غالاك وشبابك الله يخلي لي غالاك وشبابك البحرك في شفتك ما تسنى مثل الكفوفة اللي شغى وهت شابك نسيت نفسي بين خنا وخنا بين العيون و بين صافي عذابك بين العيون و بين صافي عذابك البحلك في عيشفتك ما تسنى مثل الكفوفة اللي شغرت شافك نسيت نفسي بين خنه وحنا بين العيوب ونو بين صافي عذابك بين العيوب ونو بين صافي عذابك